أَنَّا لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونَ إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ يَوْومَ نَ بطيش الْ البَطُشَةَكُبراءِ مُ تَقِمون وَلَ قَدَفَةََّا قَبلَهُ قَوْمَ فيِي الرعَونَ وَجَأَهُم رَسُود كَريم أَنْ أَدُّ إلََ عبادَ اللهَِّ إنِّ لَكُمْ رَسود أَمين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 وَزُرُعٌ وَمَقَامٌ كَرِيمٌ وَنِعْمَتٌ كَانُوا فِيهَا فَاسِكِينَ كَذَلِكَ وَآرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ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 فَاتُوبُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ أَهُم خَيْرٌ أَم قَوْمٌ تُبِعُوا وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا خَلَقُنَ السَّماتِ وَأَرغَّى وَمَا بَينَهُ مَا لعبين مَا خَلَقُناَاهُمَا إِلَّ بِحَِّ وَلَِ أَكسَرَهُم ل يَعمُون إَِّ يَومَ الْفَصلِمِ قاتُهُم أَجمَعين يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًا عَنْ مَوْلًا شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الْأَثِيمُ كَلْمُهْلِي يَغْلِي فِي الْبُطُونِ كَغَلِي الْحَمِيمِ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ